İzlediğiniz için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 أرضنا صارت يا بابه أرضنا قشف سلابه من بني جلدي عدات كالطغاة الخير جابه لا أباني من دقالة والهزانة إنه نور تجلى ربنا الله تعالى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 Valehiye aladdin, o kariq. La أريهم أنك لست سلاما في العدى وزلزليهم أحصريهم واحصديهم في صياصيهم أريهم أنك لست سلاما للعدى وزلزليهم إنني جيش محمد